ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمته ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم.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 وقالت المرأة فرعون قرعت عين اللي ولك لا تقتلوه عسايا فعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وَأَصْبَحَ فؤادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَوَلَّا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَن يَبْطشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ اللَّهُ مَا قَالَ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْرِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يستمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين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 ولما ورد ماء ملين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تبودان قال ما خطبكما قال سا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقى ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته أحداهما تمشي على ذحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص وقص عليه القصص قال لا تقص نجوت من القوم الظالمين قالت احذاهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى النتي هاتين على على أن تأجرني ثماني حجب فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين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 قال لأهلهم كثوا إني آنفت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصلون فَلَمَّا أَسْهَنُوا ضِمْنَ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرِ أَيَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرَ وَلَا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعْقِدْ يَا مُوسَى أَقُلِ الْوَلَاءَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارونه وأفصح مني لسانا فأرسله معي رب أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أن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 بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتبكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأرض وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسين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 قالوا سحران تراها وقالوا قالوا إن بكل كافر قل فأت بكتاب من عند الله وأهدا منهما وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 إن كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما فعلوا، ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون.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 وهو أعلم بالمُهتدين وقالوا إن تبع الهدى معنا نتختطف من أرضنا، وألم نمكّل لهم حرمآ من أي يجبا إليه، يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقه.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 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث حتى يبعث في أمها رسول يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ضالين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 فَمَنْ وَعْدناهُ عَهْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتَّعْنَاهُ كَمَنْ مُتَّعْنَاهُ مَسَاعِيَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِي ويوم ينادينهم فيقول أين شركاؤيا الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء ربنا هؤلاء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 فأما من تاب وأمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المصلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار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 وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرماً إلى يوم القيامة. من إلهم غير الله يأسكم بضياء. أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَذًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْسِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُغْصِرُونَ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 قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء, لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا, يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن لا وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقضي لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الذار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا